السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم بسيما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة مما مجالس في العروة نسال نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه فيه لازلنا نتحدث عن صفة الكفر بالطاغوت نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن عبده وحده بلا شريك وكفر بالطاغوت كله وقفنا في اللقاء عند قضية ان البراء من الطاغوت فيها اولا في والظاهر وقلنا ذلك عشان خاطر مش عايز حد ده ان اللي ما يعاديش الطاغوت يقول لك ده من لا لان ممكن ما اقدرش العداوه لكن القلب هو اللي كده بقى لو ماك لو ما ضغطش الطاغوت في قلبي يبقى بيخضع او يراه جائزا زي ما حكيت بعد كده يا هذا ناقض لصل الله عز وجل العظيم فهمت كده لكن الظاهر ظاهره ممكن بقى يخضع ليه انا عايز اقدر اظهر لا مش هقدر يبقى دي مساله ثانيه وهكذا لما الاثنين البغض الذي قلنا ان اصله, الـ الـ أنه أصله في انه اصل في الـ في القلب وقلنا ان احكام التكفير احكام شرعيه تاتي بعد الرساله اسم التكفير يأتي بعد الرساله لانه حكم شرعي كما سنبين ان شاء الله عز ذلك في فروع بقى احنا كده خدنا الاصول اهو بعد كده في فروع هتتخرج على بال الايه على اصل الدين نتحدث عنها ان شاء الله عز اشرح الشيء الثالث وهو مهم ايضا الدوام على ذلك ما دام مشريكا يعبد الطاغوت يعني لا يتغير ذلك يا اخوه وخلي بالك من دابس كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ايه أبداً, أبداً, أبداً, ابدا دائما لا يمكن يمحى الفاصل الذي بيني وبينك إلا أن تدخل في التوحيد وتترك التنديد دون ذلك العداوه والبغضاء بيني وبينك ابدا يعني لو حصلت طورة ممكن عدوه باخدوه يبقى بحاجة تانية ونقول في الواقع يتغير انا عايزك تكشف بنفسك عن ازاي في البتاوة انه كان عبارة عن شوية لعبة مش احكام شرعية الحقيقة دا كان مش هو دا اللي مسيخنا علمهننا الاول كانت في كلمة اللي بجللها انا منهضة اخلاط حنعمل كنالية سيخ ما ودلنا زمان ان دا كفر هالك اصدد دا الواقع يتغير الواقع تغير طب الكفر اخبرو ايه تغير برضو ووقع. وهو كفر كفر برد ولا هو الكفر يعني هوبل ده حيتحاول دوالي مثلا وهو هوبل برد ده في هوبل ولا ايه لكن الواقع بغير يبقى انت يا شيخ مش واخد بالك من حتة ابدا بقى ما اردت حدقاء كويه يا شيخ ابدا مهما حصل الظروف وتغيرت الكفر بالضغط. عقيده عقيدة فطرية لا لابد ان يأتي المرء بها وهذا كما قلنا في اللقاء الفائد شيء وأن نقوم له ببعض الاقساط والبر على ضوء عهد وعقد في إن انا والله لا حد انا حتى في اثناء الحرب بتلاقي في قوه آآ آآ آآ آآ شرع الله واقدر الله في الحرب النساء وانا بقاتله يقول لي لا طب بلاش النساء اللي الحدود ضيقه جدا بلاش الاطفال خلي بالك الراجل اللي قاعد يعبد ربنا ده لوحده حتى لو بيعبد الكفر بتاعه ده بيعبد لوحده في رهيب ولا بتاعه الكند ده بلاش ده الا برضه الحدود ضيقه خلي بالك من الزوج الكبير اللي ما بيحاربش ده شايف ازاي ده الكلام ده معناه ايه لا ينفي العداء والبغض ان انا بغض. لأنك لازلت على هذا الكفر لكن هذا بعض الاشياء في داخله التي لا،, التي لا تفيد الحب ولا النصر فذاتي إن شاء الله عز وجل في التفكير الموالاه لما نتكلم عن الموالاه والمعادة تطاعدة من قواعد التوحيد العظيم يدور عليها الدين لما هذا لا ينقضه ذلك فالبر والإقصاد شيء والعقيدة البر والإقصاد والإقصاد بعقد شيء والعقيدة شيء الاخر فمن لم يفرق بين العقد والعقيدة ظل الطريق ويدخل في البراءة ايضا ايها الاخوة ان براءه منكم و... والترك للطاغوت واهله اشياء منها ترك طاعته ورؤية بطلانه واعتقاد ذلك كما مضى ماشي انت لسه اننا القصة دي هتقول انت لسه ايه خلاص عارفنا البند الاول عايز لك حالا عايزة اقول لك اعتقاد بطلانه في مسألة هنا ان من حكم على الطاغوت بانه كفر او بغضه وتبرأ منه ولم يتابعه ولكنه يحكم على الحاكم بالطاغوت انه معذور بطاعته فهذه مسألة خليبات من المسألة ودي حقيقة تفصلها بعده بعده ما نشرح ايه العلمانية وهي الديمقراطية. بس مثلا عايز اتعجل بها لانه عايز ابلغك المسألة, المسألة الله عز وجل, وجل العمره بيد الله عز وجل, عز وجل والانسان ما لا يدري ما سمانية يد. فعايز اقول لك, أقول لك ابلغك المسألة دي مهمة جدا, مهمة جدا, مهمة جدا. انه الان انت كفرت بهذا التوغوط وبريقت منه كل حاجة جاتك حاج مسألة واحد. واحد. واحد. واحد بدل شرع الله عن سرجال او فعل شيئا من النواق وهو يحكم المسلمين ده حيبى حكم ايه؟ يطفع واحد يقول لا والله اصلا ممكن اكون بعذور بالجاه اه بعمل زي ما قلنا كده في النقاط الفتن فيه بس دخلت عليهم والرجاء والفنتافة والبتاع فبدأ يأذر بالجاه في الشكل واحنا قلنا ان المسال فيها اجماع كاللي بقى ما تنساش ليش أي عذر إلا بالإكره بس العذر بالإكره بس مجمع عليه وعدم العذر بغيره مجمع عليه برضه واحنا الكلام تتراجعوا عشان كنا نبات عليك الوثاقية الوثاقية إجماعية لكن دخلت بها البدع أهل البدع ودخلت بدع الإرجاء والجهمية واللي هو أكثر من ذلك المرجاء والجميع يقولوش على المشرك مسلم هو أكثر من ذلك بقى بدع الحلولية الاتحادية والإباحية كما سنباين لك إن شاء الله عقيدة تازيل فرطة اه اه لو اني ده الرجل اللي حاكم ده واحد قال لي والله انا باعذر بالجهل حوله انا انت جاهل غابي ضال احاهمك بقى اني مفيش عذر بالجهل اللي زي ده كده ده لما وقع في الصريح من الكفر البواحي خلاص بس انا لسه ما كفرتوش اقوله انت لسه انت مسل زي ما انت بس جاهلت زي جاهل ونضال طب لو قال لي بقى يجب الحكم بقى عليه السماء والطاعة اه ده, مش... ده الوقت انا صح اصول عذر بالجهل ده لاني جاهل اه يب يبقى مسل? موس... طب حسن ان مسلم عنده يعني. طب حسن ان مسلم يقولك يبقى تسمع له وتطيع. اقول له ده بقى ناضي. لو قلت الحد له السمع والطاقة? تبقى انت كافر. بقى... عشان ما انا بقولك عشان كده تدرس اصل الدين. تعرف المسائل اللي دخلها في اصل الدين والمسائل اللي دخلتش في اصل الدين. عشان بس القصار الخارجي للمسلم لازال جام هو. زي ما ذكرنا قول القاطع رحمه الله ان اسلامه قد ثبت بقاطر. نقطع باسلامه بالشهادتين. انا ما شاهد انا الله قال قطعنا باسلامه انتهينا. قال فلا يرتفع ذلك ولا يتغير الا بقاطع. بس يجيب لي بقى القوي? عشان ينخد لا اله الا الله. طيب اذا لا اله الا الله اشتهبها? يعمل ايه? خلاص? اذهب القاطع. طيب لما قال هو مسلم قلنا له انت جاهل ضم حتاهمك انه فيش الراجل ده لا يعوذل بالنجادي اما قال لي بقى عليك بالسلام والطاعة زي الجماعة اللي هنفصل لك الكلام عنهم ان شاء الله اللي هم الإيمانية زي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وحاجب لك أثار كلام ابن تيمية اللي يقول لك لو الإمام منع الضمعة تتمنع مفيش مانع والإمام مش عايف لو أباح يتباح اللي هو عندهم غلوي في الخلفاء الناس دي بقى عندها غلو في الكفاريه والخلفاء المسلمين خلي بالك, بالك. نقوله لا انت كده كفرت بقى ليه بقى قال لك ما الحجاج بن يوسف كانت الناس بتكفروا بيكفروا بيكفروا. وكان في ناس مش مكفرين من العلماء ومع ذلك, مالعلماء. مالعلماء. ومع ذلك انت ما الكلام ده اللي ما كفروش يكفر ولا ده قال لي انت كافر ولا ده اللي انت مرجئ ليه طبعا اسباب كتيرة ان السبب في تكفيره اصلا كانش واضح كانش صريح فالجدل كان في العلماء في النظر في تشكيل الحجج السبب الشيء الثاني بقى ان الحجات كان يحكم بالاسلام وخلي بالك من النقطه دي كويس وان شاء الله هعيدها لك تاني لما نأتي للكلام عن الديمقراطيه فانا بقول لك دلوقتي ما قلنا نتعجل الامر ان ان الحجات كان بيحكم بالاسلام بالاسلام الدولة بتجري عبد الملك بن مروان والوليد واولاده يحكموا بالاسلام بالاسلام فالدوله داير على الاسلام وكفر الحاكم يكفر لوحده يسأل ده ايه بقى لما تيجي عند الدولة العثمانية حتى مثلا المؤرخ يلمز اريزونا بيذكر الكافيون حلولية تحدي كان من ثلاثين الدولة العثمانية حلولية حلولية دولة اكبر خلق الله يقولون ان الله عين خلق فكان منهم حلولية من هؤلاء لكن كان النظام الحاكم اسلامي طبعا قبل بقى عبد الحميد الاول وقبل محمود الثاني وقبل الداهيه السوداء لما بدأوا هما يغيروا زي ما هنتكلم ان شاء الله عز وجل ازاي دخل التغيير والتبديل لحكم الله عز وجل في هذه الـ الـ الـ الـ الـ الدول لكن عايز اقولك لك يعني بكلمك عن ايه انه كان النظام ماشي فلذلك كانوا ايه كان يعتقد البعض ان الحاكم ده كذا لكن الدوله لزال بتحكم بالاسلام مش بس مش له هو بقى وطيعوه بس الاوامر اللي نزل عليها اوامر اسلاميه فهمتوا الحتة دي؟, حتة دي؟, حتة دي؟ طب انا مش قادر اخلقهم انا المفروض حقلقهم بكش قادر اخلقهم خلاص فقاد اخلقهم خلاص انما بتاع النهاردة بتاع النهاردة بيحكم بالديمقراطية فالنظام الذي تدور البلاد بيه هو النظام الديمقراطي اللي بيقول ان عندي حاكم وعندي تحت منه وزارات اسمه النظام ده هو ده النظام اللي ماسك البلد بيحكمها بتحكموها بايه يا جماعة قلب الاغلالية بالقوانين اللي حطها مجلس الشعب وعمالها مجلس الشورة. اللي هي ايه اللي هي من اللي هي ما بتعتبرش دين خالص ده دي ما حاسب لك في بيان يبقى لما تقوله بقى اسمع وقصع ما بتتعرف مثلا اسمع وقصع محمد علي ولا العباس ولا التوفيق آه... ل... ولا الغفاروق ولا عبد الناصر ولا النجيب ولا الا ولا مبارك ولا صنطاوي ولا مرسي. ها؟ لا انت بتقوله اسمع وقصع للديمقراطية يبقى هنا نقط اسلامك يا فندم خلي بالك من المساله دي كويس عشان يعرف الناس بقى اللي هم ايه بقى اللي هنفصل لك كلامهم وتاريخهم اللي هو بقى ال ال ال ال المداخله والروسانيه والنها هتسمع بقى هتشوف الكلام ده اللي هم قالوا في وضع خلي بالك من النقطه دي انت هنا بتقول له اسمع واطع الدوله بتضر بنظام علماني انت نفسك مقرر كده بتقول الديمقراطيه كوك بس راجل دجاج مش مش مش مش كده مرجئه زماننا بيقولوا كده جهاميه بيقولوا كده كفر دا جاهل ما مش لك لا يا هو مش, جاهل بيحكم لا جاهل بيحكم بليه. مش كفر النظام الحاكم اللي ت ما, ما هو مش وطاع الدستور الدستور ده بقى فمن امر الناس هنا نقض لا إله إلا الله بيه لأنه أقر الطاغوت على ضغط ما انت درست فيه شعر الدين خلي بالك في المسألة دي كويس كوي صحيح في عندنا مسألة كمان أن من الضراءة والترك للطاغوت عدم تجويز طاعة الطاغوت ولو لم يطعه هو في ناس يقول لك والله يجيب خاطر الكفر ولا يمكن وليش دعوه بيها وكل حاجه طيب ما ليه الموضوع يعني لو حد عملها بقى غيرك انت مش تعملها على حديد و100 طيب لو حد غيرك ولا كلوا معلش عنده فكر يعني برضه وجه نظر المشكله بقى انا شغاليت الراجل اللي وجهه نظر المشكله في ايه اللي بيقول الكلام ده دي كنت ليه بقى انك لما بتشوف هي بتقول ايه بتقول يا ان يحكم بغير ما انذا الله يعني اقول لك اوضح من الحكم قضيه صاله يا جماعة ما حدش يزق الصاله مش حاجه الصاله وانا ابغض واتبرأ منه ولا يمكن بس ابغى اشرح واحد بالجدولك والله ممكن يعني برضو دي وجهه نظر يعني يبقى كده عمل ايه هو بقى لا مش عذره تزوج عباده الطاغوت اهو ده ده كده جوز التشريع جوازه عشان كده لما يخش يتقال والله معلش احنا الدنيا صعبه شويه وهنغلط في ايه روحوا اعملوا اسمه اذن بالكفر ده لا يكون الاذن بالكفر الا بالاكرازه كما الاجماع بتاع ابن تيميه وابن القيم صح لما قال والأمة مجمعة على أن أولى هذا الأحد اللي أحدث بالكفر إلا المكره من إجمعه صح؟ وقال ابن تامير رحمه الله فإن من قال الكفر أو فعل الكفر فقد شرح به صدراً إلا من غير إكراه فقد شرح به صدراً قال طيبة كده انتهينا مثلك حتى الخضر استلازم زي ما قلنا قبل كده يبقى خلمانك بختي دي وذكرنا كلام يقيم في العلم السجن لما قال فمن رأى أنه مع النبي صلى طلمك الخضر مع موسى قال بحذك النص تاني هو عطم السلس تحفظه وتراكه وعطني في الحلقة نفسه دينك يا يا يا اخوة ده ده اطل الدين والقلب بيختلف قال لبالك فقال فمن رأى انه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامة جوز ذلك قال له سيب, سيب الشريعة ممكن سيب الشريعة شوي او جوز ذلك لاحد من الامة فقد خلع فقد خرج من الإسلام بالكلية وقال في أول الفتوة دي ولجع لنسلس العلم اللدن ماذا يتكلم عن العلم اللدن؟ حتى ألف أول الفتوة دي قال فهذا موجب لإراقة الدم هذا من الإسلام خلاص ذا يخط خلي بالك من المثالات الشيء الثالث بقى أن البراءة والترك للضغوط فيه ترك التشبه ولو لم يعتقد محبته لأنه من مولاتك على هذا, على هذا الكبر طبعا ترك التشبه ما نقدرش نقول ايه انه من اصل الدين بس في بقى تشبه اللي يدخل في الطاغوت فايه من اصل الدين اللي هو بعد كده قضيه الديمقراطيه اللي هو حقولك في ايه ان عمرو بن لحي هذا مثال قديم بس قبل ما اشرح لك الديمقراطية عشان انا مش عايز اسبق الوقت ان يقولك ايه هي العلمانية وهي الديمقراطية بس اقول مثال قبل كده مذكور ان عمرو بن لحي لما راح جاب لما, راح جاب لما راح جاب التشريعات البحيرة والحامي و... لما راح جاب التشريعات من الشام ورجع قال لهم هنعمل كده عشان عظم ربنا يا جماعة قالوا له ماشي فغير ملة إبراهيم عليه السلام عرفت بقى فأم متشبه بهم تشبه بهم عمل ايه لما تشبه بهم دخل في قص الدين شبههم في الكفر. دخل في قص الدين حبين لك بقى ان من التشبه بهؤلاء إدارة البلاد ده من المظاهره بقى إدارة البلاد مثلهم اللي هي هذه الديمقراطية الناجس اتخذ بالك منه طيب والبغض والعداوة للمشركين انما كان الرد عليها من الاسلام بايه؟ برد ذلك باليد واللسان يبقى كان عندنا رد لاهل العلم بالكلام انه يكتب ويصنف ويقول عن ان هؤلاء عن هذا كفر مش لك قص الدين ويقول لك قص الدين وخلي بالكوا يا اخوه قص الدين ده بقىش غريب على الناس كده الا لما اتسكت عنه وعارف اتسكت عنه ليه لان الطاغوت انما اراد الدعوه ان تكون بشكل واحد بشكل ما يريد هو وانت شفت في الاول الفائتة كان بيحصل ايه والان ال ال بس بجاعت الناس بتتكلم لان هي بقى طورة والحالة زي ما انت تسان لكن قبل كده تتكلم عن الجهاد يجيبك على طوله ايه تتكلم عن الجهاد ليه ايه اللي الجهاد تتكلم عن الحكم بانزر الله الفترة دي اللي قبلها بشويتين بشو... بشو... كنت تتكلم عن الحكم ال... ال... بانزر الله يسجل ونعرف من تجن عثر سنوات عشان خطبة واحدة بس نتكلم جاهلا فاكم بغير مهان ذا الله ووجوب ان الإنسان يحكم بغير الله وأن من حكم بغير مهان ذا الله فقد كفر وبدأ للسريعة راح نتجنه على طول طيب ايه بقى الحل؟ الحل بقى حقولهولك ان شاء الله بعد كده في قضايا ليه؟ لما نتكلم بقى في تقاسيم قضية الجهاز ان شاء الله عز وجل لكن اللي عاجة اقولهولك هو انه اه الان مقتصرا يعني نسك في ان شاء الله لما يجي قضية الجاز لكن عايز اقولك لك دلوقتي انه ايه انه بدأ يحط لك هو الدعوة في الغطار اللي هو عاوزه عشان كذا الغلام رضي الله عنه عارف الغلام بتاع السحر الملك قال له اي بنية طائف مسك اصحاب وقتالهم وقال له اي بنية اه اه اه, اه اراك تشفي من الامراض وكذا فقال انا لا اشفي احد انا ما يشفي الله عز وجل طيب ما خليك معايا قال له لا لا يمكن يكون تحت كنفه ويتنازل عن اصل الدين لا يمكن وحين لما نتكلم ان شاء الله عن اهل العلم بعض امثال اهل العلم ومناهضاتهم للانحراف والتغير ستشوف ازاي انهم وقفوا وضحوا بنفسهم ما قلت لك في اللقاء الفائت 500 عالم ويخوا قدام الدولة العبيبية الفاطمية لما قالوا لهم هنزهر القول بساكم الصحابة او تقتلوا قالوا لهم نقتل انما الكلام ده وانا حي ما حيشت الكلام ده يحكوا جدهم ابا بكر رضي الله عنه لما قال ينقص الدين وانا حي الدين ده ينقص اه تبه اعرف الاباقر انما تقول لما نحي لا لا حيشت محبت ده ابدا ولو انفردت له سالفا وكذلك عمر رضي الله عنه زي ما اذكر لك ان شاء الله عز وجل يبقى اذا من العداوه والبغضاء التي تاخذ بالك من دين يعني احنا عن عن اصل الدين لكن خلينا نمشي بس في فروع هتيجي بعدها من العداوة والبغضاء اما يكون باليد وما يكون بالتغيير الفضح هذا الطاغوت والكلام عنه وتغييره ما يكون باللسان وما يكون باليد فالكلام عن الطاغوت وشرح اصل الدين ومعرفه الناس الناس على هذا على هذا الامر ووجوب ان يزول تزول هذه الحكومات مش تشتبت مش نزهد لله عز وجل لما ينجح لأن يزول ان نزيله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحاكم إذا كفر كفر بواحا ان عزل ووجبت إزالته فان لم يكن ذلك إلا لطائفة من الناس تعين عليهم وذلك باتفاق المسلمين لابد أن يزول يبالعمل على إجلتي بالتوية والكلام والدعوة وكده وكذلك السلام بالقتال لابد أن تسانح هذين الحكومات لازم وهذا هو أول شيء أي وهو داول شيء لأن هؤلاء جهادهم جهاد دفع يا أيها الذين عملوا قاتلوا الذين يعلونك من الكفرة ولا يعلوننا وجب علينا قتالهم واجب علينا عزهم فإن لم نستطع كما قال ابن تيميه رحمه الله فإن لم تستطع قال إذا سقط الجهاد الواجب لعزل شرعي فلم يسقط الإعداد فإنما لا يسم الواجب إلا به فهو واجب لابد من الإعداد هذا وزالت هذه الحكومات ولو بعد حين يعني في الزمن أو تفضل زمن على كده قال الإمام أحمد في قول الله عز وجل وقتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك خد الجملة دي بقى سليمان بن سحمان من, من ائمه الدعوه النسلية خد الكلمة دي وقال لي إيه؟ كالكلمة عذيبة للغاية قال فلو تقاتلت الحاضرة والباديه حتى افنى بعضهم بعض بذل الحرب لحد ما موتوا بعض خالص ما تفعش المعركة حد، كله ماجه من في الحاضرة ومن في البادية لا في الارض يا باب لو تصورنا ما بيحصل يحصل سيكون ايه؟ افضل من ان ينصبوا طاغوتا يحكمه بغير ما انزل الله هؤلاء الذين فهموا اصل دين الاسلام انما ما لم يفهمه هيروح يقول لك قط في الطبور وده يحصل القيامة لهم ذكر الله جأفضل ذيك لما شايف ما راح يسمونه هيتصور بالدستور يزعل انت انت لو لو بحترش إجماع, إجماع على إن هذا الدستور هو خلي بالك من من المسائل دي كلها اللي بالبغض ده فيه الرد بالثناء بالقتال والإزالة والرد بالإيه والرد أيضا بالثناء باللسان الدعوة إلى الله عز وجل ال و لدعوه الله عز وجل والكتابه وتوعيه الناس والجهره امامهم وامه لما كان اهل العلم يدخلون عليهم على هؤلاء السلاطين ويضحي بنفسه يلبس كفن ويخش عليه يقول له هذا كفر ورده ما انت فيه كما صنع ابو بكر النابلسي رحمه الله انك اكثر ان اقص عليكم هذه القصة وكان الداركوتني رحمه الله كان بلديه كان عصريه كان في عصره فكان يقول ابو بكر الشهيد ويبكي كان اذا ذكر يقول ابو بكر الشهيد ويبكي ايه اللي حصل انه طالع على الدولة قال كده في مجلس على ملأ من الناس قال لو ان معي عشرة اسكت لضربت واحدا في الروم ورددت تسعه في العبيدين المرشدين جاروا على طول راحوا قالوا لل للحكم العبيدي واحد جايب على طول قال له انت قلت ايه انت قلت لو أنا لو ان ماي 10 اسهم لا واحدا للرد تسعة الف روم واحدا في في الباطميين قال لا فزي ما تقول بقى الراجل استبشر كده قال انا خلاص ارجع بقى عن كلامه بتاع ده راجل امام كبير انت خلاص رجع عن كلامه تبقى فرصة دي ان هو يرجع عن كلامه ولا انا يعني اكل بيه عيش اقول له هو الراجل الكبير بتاعكم خاف انتوا هتعملوا ايه عشان كده العلماء لا تلخصون في يا اخو فقال لا قال فكيف قلت قال قلت لو ان معي عشره اسهم لضربت تسعه في العبيديه ورددت العاشره عليكم فانكم قد غيرتم المله وبدلتم الشرع فشهره في يوم ثم جاء بعد ذلك فسلخه حيا رحمه الله على سلخه حيا يعني ايه؟ نسخه كده زي ما بتنسخ الميعزة كده عزك الله نسخه كده وخلص جسد جلده من لحمه وراح سلخه عشان ياخد الجلد يحط فيه تبن ويبقى عبرة بقى ويقعد اكبر مدة موجود واخذ وكل بيه مين؟ وكل بيه يهودي سيف وكل بيه مين؟ يهودي فاخذ اليهودي وسلخه رضي الله عنه وهو يذكر الله لم يئن حتى بلغ سلقه الى صدره يأخذ من دمه وكده حد بينزل لصدره فقرأ قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطوره فرقى له اليهودي فطعنه في قلبه فقتل البدل ما عض سلقه لحد رجله بقى اليهودي رقى له سيف والعبيد ما الردة شراسه وقسوه ولذلك المرتد أشر من الكفر الأصلي فقت له رحمه الله فكان يسمع وتسمع قراءة القرآن من جسد رحمه الله و رضي فيقوم يقول له هذا كذا وأنتم غيرتم الشريعة لكن أنا أتوافق معاك وأتوافق منه معاك كمان لا فضلاً ده عن أن نقوله الكراكي في إدارة البلد الفاهدي تحت فضيحة فضيحة, فضيحة أصل الدين فضح لبيان ان ان ان كما ان ان ان قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام انك تخدم على قوم من اهل كتاب فداكل اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده لا شريك له وفي روايه توحيد الله عز وجل فقال في فوائد ذلك وفيه ان التوحيد قد يخفى على بعض العلماء وفيه عالم بالفقه والعالم بالبتاو وفيه عند التوحيد اصل الدين من اشعار قال لك علموا عيسى من جديد، ولذلك قال سئلوا الإسلام باسم رحمه الله والعلماء الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام هم عندي من العامة. قال كده في كتاب سورة المستقيم. هم عندي من العامة، وإن كانوا متفقين أو قل أقتل بذلك الذين لا لا يعلمون لكن أقتل بذلك الذين تفقهون، لكن لا يعرفون حقيقة حقيقة الإسلام. يبقى ديني نظرة بصولها يا لقضيه لخضية الايه ال الكفر بالتغوص للموضع الايه الموضع الفطري عشان كده ما كانت تكفى عن احكام التشفير اوه لك ان الكلام احكام لطب غضه البراءة منه صح الموضع الفطري ايه ده الموضع الفطرى الذي تم بعثوا به فطراتك ثم بزير ان شاء الله عز وجل بعد ذلك بقى نتكلم على مسألة بعد ما انتهينا هو من, من الحكم انا عايز اقول لك بقى اشترح لك اياه بس مش هقدر اجي ناحيتها كده على طول انا هقول لك تاريخ مختصر للناس انها بتفكر تبدل الشريعة من زمان قوي بس كان افدت صورة هي الصوره النجسه انجس الصور التي نحياها الان تحت ظل هذه الديمقراطية كما سأبين لك إن شاء الله عز الله في أنفاس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يعلمني ويحفظ من من يزوج يا بدر. وإذا نهي انتهى وعقل مسواه هذا لنفسي وأقوله ويستقبلكم لكم ما أبى لك عافر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.